ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم غالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا قل بكفرهم قل بإسم ما يأمركم به إيمانكم إنكم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت صادقين. ولن يتمانوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعنوا ألف سنة وما هو بمزنة عذاب أي عمار والله بصير بما يعملون قل ما كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدا وبشرا للمؤمنين ما كان عدو للله وملائكته ورسله وجبيريل ومICAL وجبيريل ومICAL فإن الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يقفرو بها إلا الفاسقون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 انهم لا يعلمون واتبعوا ما تتبع الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابلها لا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تدفر فيت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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وبد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسذا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 فله اجر عند ربي فله اجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يرون قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أعلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أيضا ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم